بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فهذا مجلس جديد من مجالس الملخص في أصول الفقه وبعون الله تعالى سنبدأ الكلام عن الدليل الأول من الأدلة الشرعية وكنا تكلمنا في المرة السابقة عن مقدمة عن هذه الأدلة وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين أدلة المتفق عليها وأدلة مختلف فيها وقلنا أنها أيضا تنقسم إلى أدلة نقلية وعقلية وسنبدأ بعون الله تعالى في الدليل الأول من هذه الأدلة المتفق عليها وهو القرآن القرآن, القرآن هو أم الدلائل وفيه البيان لجميع الأحكام الشرعية قال تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء قال الشافعي رحمه الله تعالى فليس تنزل بأحد من أهل دين الإسلام نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى حاصل كلام الشافعي أي ما من نازلة ما من واقعة تحدث إلا ولها بيان وحكم في كتاب الله قال ثم استدل الشافعي ورحمه الله تعالى على ذلك بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ولعلهم يتفكرون وقال تعالى ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء حاصل كلام الشافعي رحمه الله تعالى أن ما من نازلة ما من حكم ما من حاجة يحتاج إليها المسلم إلا ولها حكم في كتاب الله لا ولها بيان في كتاب الله ولكن علم هذا من علم وجهل من جهل وبعون الله تعالى الكلام في الدليل الأول وهو القرآن سيكون في ست نقاط الأولى تعريف القرآن الثانية خصائص القرآن الثالثة هل في القرآن لفظ غير عربي هل القرآن فيه الفاظ أو جمل غير عربية الرابعة القراءة الشاذة الخامسة المحكم والمتشابه السادسة أنواع الأحكام الواردة في كتاب الله فهذه ست مسائل هذه مسائل ست نتحدث عنها بعون الله تعالى في حول نتحدث عنها بحول الله تعالى في هذا الوقت المسألة الأولى تعريف القرآن ما هو القرآن؟ القرآن هو كلام الله تعالى هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمتعبد بتلاوته والمبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس هذا هو تعريف القرآن القرآن هو كلام الله هو كلام فخرج بذلك كلام غير الله القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المبدو بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس المسألة الثانية من مسائل هذا الدليل خصائص القرآن والاصح أن نقول من خصائص القرآن لماذا لأنه يصعب علينا يعصر علينا أن نحد خصائص القرآن من الصعب مكان بل من المستحيل أن نعد خصائص القرآن ومميزات القرآن فكل شيء في القرآن فكل شيء في القرآن لا نظير له لا نظير له في غيره فهو في ألفاظه وأسلوبه وفي تأليفه وفي نظمه وفي بيانه وفي حكمه وفي حديثه هو أصدق الحديث لا كل شيء في القرآن لا مسيل له في غيره فمن خصائص القرآن التي نتحدث عنها أنه كلام الله أنه ويكفي القرآن ميزة أنه كلام الله القرآن المحفوظ في الصدور المقروء بالألسن المكتوب في المصاحف هو كلام الله عز وجل تكلم الله به عز وجل فسمعه جبريل وتكلم به جبريل بحروفه ومعانيه وألفاظه فتكلم به جبريل فسمعه محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنا فأجره حتى يسمع كلام الله فالله عز وجل قال عنه عن القرآن صرح في هذه الآية بأن هذا الذي يسمعه المشرك المستجير هو كلام الله فالكلام كلام الله فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري وقال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله كلام الله فمن خصائص القرآن أنه كلام الله الأمر الثاني أو الخصية الثانية من خصائص القرآن أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان معصوم من طروق التبديل والتغيير ليس فقط أنه معصوم من الزيادة والنقصان بل ومعصوم من طروق التغيير والتبديل عليه فلا يستطيع أحد أن يزيد في القرآن أو ينقص من القرآن أو يبدل في القرآن قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فلا يستطيع أحد أن يبدل هذا القرآن أو يزيد في القرآن أو ينقص من القرآن فأخرج البيهقي في كتاب الأسماء والصفات بساند صحيح عن نافع قال خطب الحجاج عن حجاج بن يوسف فقال إن ابن الزبير يريد عبد الله بن الزبير إن ابن الزبير يبدل كلام الله يبدل كلام الله فسمع ذلك ابن عمر فقال كذب الحجاج إن ابن الزبير لا يبدل كلام الله ولا يستطيع ذلك ولا يستطيع ذلك فمن خصائص القرآن أنه كلام الله الخاصية الثانية أنه محفوظ من التبديل محفوظ من الزيادة والنقصان ومن طرُق التبديل عليه قال تعالى إن نحن نزلنا الذِّكرَ وإن له لحافظون في تفسير القرطبي في تفسير القرطبي أورض عند تفسير لهذه الآية قصة عجيبة حدثت في زمن المأمون. قال يحيى بن أكسم كان للمأمون مجلس نظر مع الناس يجلس مع يجلس مع الناس يدخل عليه الناس فدخل في وسط الناس رجل عليه هيئة عليه هيئة ذو وجاهه عليه هيئة ذو ملابس نظيفة. وتكلم أمام المأمون بكلام في الطب وكان طبيبا بكلام في الطب كلام مسدد أعجب به المأمون أمير المؤمنين فسأله المأمون من أي البلاد أنت فقال له أنا من, المكان الفل من البلد الفلاني ما ديانتك قال دين أنا على دين النصرانية فدعاه المأمون إلى الدخول في الإسلام فأب هذا الطبيب وقال يا أمير المؤمنين ديني ودين آبائي وبعد ثم خرج الرجل وبعد عام مرت الأيام ومر عام فدخل هذا الرجل على أمير المؤمنين في هيئة طيبة حسنة وعلى وجه النور فقال ما المأمون وكان صاحب فراسة قال ما أراك إلا, أن إلا أنك دخلت في دين الإسلام قال نعم يا أمير المؤمنين قال ما حملك على الدخول في هذا الدين قال يا أمير المؤمنين بلوت الأديان اختبرت الأديان قال كيف؟ قال عمدت إلى كتاب من كتب النصارى الإنجيل ونسخت منه أكثر من خمس نسخ وزدت ونقصت وحزفت ثم وقفت أمام كنيسة لأبيع هذه النسخ فاشتروها مني يا أمير المؤمنين سريعا ثم عهدت إلى كتاب أخذت كتاب من كتب اليهود ونسخته أكثر من نسخة وقدمت وأخرت وحذفت ثم وقفت أمام بيع من دور عبادة اليهود من, من بيع اليهود فبيعت هذه النسخ فنفقت يا أمير المؤمنين سريعا بيعت سريعا ثم أخذت كتابا مصحفا ونسخت خمس نسخ فقدمت وأخرت وحذفت وقفت به أمام مسجد من مساجد المسلمين فما أن أخذ رجل نسخة فقرأ فيها فرضها علي وضربوني ضربا مبرحا يا أمير المؤمنين فعلمت أن هذا الدين محفوظ فدخلت في هذا الدين فقال يحيبن اكثم وكان قاضيا أو كان وزيرا قال هذا مصداق قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فمن خصائص القرآن أنه محفوظ من خصائص القرآن أن, أن القرآن معجز أن القرآن معجز فلا لا يساويه لا يوجد كلام يساوي كلام الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يأتي بح بصورة أو بآية أو بأي شيء يعادل ما في القرآن يعادل ما في القرآن ولذلك أعجز البلغاء, البلغاء والفصحاء هذا الكتاب فلا يتمكن أحد أن يأتي بصورة تشابه القرآن ولا بآية تشابه القرآن قال تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فالقرآن معجز المسألة التي بعد ذلك نحن نتحدث الآن عن الدليل الأول من الأدلة الشرعية وهو القرآن وقلنا أن هذا الدليل نتحدث عنه في نقاط أو في مسائل المسألة الأولى تعريف القرآن قلنا أنه كلام الله المنزل على عبده محمد على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المبدؤ بالفاتحة المختوم بصورة الناس هذا القرآن له خصائص من خصائص القرآن أنه كلام الله من خصائص القرآن أنه معجز من خصائص القرآن أنه محفوظ من الزيادة والنقصان ومن طروق التبديل عليه وهذه المباحث نتكلم فيها على سبيل الاختصار وإلا هذه المباحث مشتركة أو مستفاض فيها في كتب علوم القرآن المسألة الثالثة هل في القرآن لفظ غير عربي القرآن هل فيه ألفاظ غير عربية ذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أن القرآن محض بلسان عربي لا يخلطه فيه غيره لا يوجد في القرآن غير اللغة العربية واستدل الشافعي على ذلك بأدلة قال الشافعي رحمه الله فإن قال قائل طبعا كلام الشافعي في الرسالة فإن قال قائل ما الحج في أن كتاب الله محض بلسان العرب ما الدليل على ذلك قال, قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تعالى: وكذلك انزلناه حكما عربية وقال تعالى: وكذلك وقال تعالى: وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وقال تعالى ان انزلناه قرانا عربيا إلى غير ذلك من الايات التي استدل بها الشافعي آيات صريحة الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب فهذا دليل صريح وبقوله تعالى بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين وقال تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربية آيات واضحة الدلالة وقال الطبري رحمه الله تعالى إن الله أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرهم من دون غيرهم من ألس سائر أجناس الأمم هذا كلام الإمام الطبري في تفسيره في تفسيره في الجزء الأول يقول رحمه الله تعالى إن الله أنزل جميع القرآن بلسان العرب بلسان العرب دون غيرهم من ألس سائل أجناس الأمم. قال القرطبي في تفسيره رحمه الله تعالى قال لا خلاف بين الأمة أنه ليس في القرآن كلاما مركب على أساليب غير العرب لا خلاف في ذلك وأن في أسماء أعلاما وأن فيه أسماء أعلاما بلسان كإسرائيل كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط هذه كلمات وجدت في اللغات الأخرى واختلفوا الكلام للقرطبي واختلفوا هل وقع فيه الفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب يقول القرطبي فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب الطبري وغيره أن ذلك لا يوجد في القرآن وأن القرآن عربي صريح وأن القرآن عربي صريح حاصل ما تقدم أن القرآن كما قال الشافعي رحمه الله تعالى قال القرآن كتاب الله محض بلسان العرب بلسان العرب يبقى نحن الآن تكلمنا عن تعريف القرآن من خصائص القرآن هل يوجد في القرآن الفاظ غير عربية المسألة الرابعة القراء الشاذة القراءه الشاذه هذه خاصه بعلو ايضا بصول بالاحتجاج بالقران لها علاقه كما سياتي القراءه الشاذه اولا تعريف القراءه الشاذه ما هي القراءه الشاذه ثانيا امثله للقراءات الشاذه ثالثا حكم القراءه حكم القراءه في الصلاه بالقراءه الشاذه حكم الصلاه بالقراءه الشاذه رابعا حكم الاحتجاج بالقراءة الشازة في الأحكام الشرعية أما القراءة الشازة عند الأصوليين هي ما لم تكن متواترة كل قراءة ليست متواترة عند علماء الأصول يقولون عنها أنها قراءة شازة فينبغي لنا أن نعرف القراءة المتواترة القراءة المتواترة كل قراءة صح سندها ووافقت رسم أحد المصاحف العثمانية ولو, احت... ولو احتمالا ووافقت أحد أوجه العربية قال السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان وإن اختل ركن من هذه الأركان الثلاثه أطلق عليها ضعيفة أو شازة. يبقى شروط القراءة المتواتره صحة السند أن توافق الرسم, الرسم المصحف العثماني الرابع أن توافق وجه من وجوه السلسة أن توافق وجه من وجوه النحو فإن خالفت فإن فقدت شرط من هذه الشروط السلاسة قال الصيوطي هذه تسمى قراءة شازة إن فقدت ركن من هذه الأركان السلاسة قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة أبو شامة الإمام قال كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب فهي قراءة صحيحة يعني معتبرة متواترة فإن اختل أحد هذه الأركان السلاسة أطلق على تلك القراءة أنها شازة, أنها شازة حاصل تعريف القراءة الشازة قالوا أنها ما لم تكن متواترة وقلنا أن القراءة المتواترة لا بد أن تتوفر فيها ثلاث شروط صحة السند الثاني موافقه رسم المصحف المصحف العثماني الثالث ان توافق وجها من أوجه النحو اللغة فإن فقدت واحد من هذه الثلاثه حكم عليها بأنها قراءة شازة امثله القراءة الشازة هناك قراءة شازة من ذلك قراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة العصر قراءة شازة يبالة صلاة العصر هذه قراءة شازة وهي قراءة السيدة عائشة قراءة ابن عباس لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج زيالة في مواسم الحج قراءة شازة قراءة أبي فما استمتعتم به من هنا إلى هنا القراءة المتوترة إلى أجل مسمى, إلى أجل مسمى قراءة شازة حكم الصلاة بالقراءة الشاذة هل يجوز الإنسان أن يقرأ بها في الصلاة اختلف أهل العلم في ذلك على قولين القول الأول لا يجوز القراءة بها في الصلاة ولا تصح الصلاة بها الثاني تصح الصلاة بالقراءة الشاذة يبقى المسألة فيها قولان القول الأول عدم الجواز بل الصلاة لا تصح القول الثاني الجواز أما القول الأول فهو قول أكثر أهل العلم بل نقل بعضهم الاجماع على ذلك الإجماع على ذلك أنه لا يجوز القراءه بها في الصلاه ولا تصح الصلاة قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد وكتاب التمهيد شرح للموطا موطئ مالك موطئ مالك شرحه الإمام ابن عبد البر شرحين الشرح الأول التمهيد لما في الموطّع من المعاني من ال... لما في الموطّع من المع التمهيد لما في الموطّع من المعاني إلى آخر التسمية هذا التمهيد مطبوع أكثر من طبعة ما في 20 مجلد أو أكثر وعلى حسب الطبعة وشرحه أيضا في كتاب آخر يسمى الاستذكار شرح الموطّع أيضا في نفس الحجم وهو من أنفع الكتب بل من أجمع شروح الموطأ بل من أنفع كتب الإسلام كتاب التمهيد لابن البر وكتاب الاستثكار لابن البر أيضا قال في التمهيد وأجمع العلماء على أن ما في مصحف عثمان بن عفان وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم للقراءة المتواتلة هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه أن يتجاوزه ولا تحل الصلاة لمسلم إلا بما فيه لا تصح الصلاة إلا بالقراءة المتواترة وقال مالك كما نقل ابن عبد البر من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود يعني القراء الشاذ أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصلى وراءه وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوم شزوا لا يعرج عليهم يعني الإمام مالك لا يرى الصلاة بالقراءة الشز قال عبد الله بن أبي داود عبد الله بن أبي داود صاحب السنن أبوه أبو داود السجستاني صاحب السنن وعبد الله قال عبد الله بن أبي داود لا نرى أن نقرأ القرآن إلا بالقراءة بقراءة مصحف عثماني القراءة المتواترة الذي اجتمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن قرأ إنسان بخلافه في الصلاة أمرته بالإعادة, أمرته بالإعادة ونقل ابن حزم في المحلى الإجماع على ذلك أنه لا يحل القراءة بها في الصلاة وقال ابن الصلاح ما عدا العشرة يعني القراءات العشرة فممنوع القراءة بها منع تحريم لا منع كراها لا منع كراه وكذلك قال ابن الحاجب في ابن الحاجب له كتاب يسمى رفع الحاج يسمى كتاب في أصول الفقه نقله نقل كلام ابن الحاجب الزركشى في البحر المحيط ابن الحاجب لو كتاب مختصر في أصول الفقه يسمى مختصر ابن الحاجب قال فيه لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في الصلاة قال النووي رحمه الله تعالى في الفتاوى لو كتاب في الفتاوى أيضا لا تحل القراءة بالشواذ في الصلاة حاصل ما تقدم أن القراءة الشاذة لا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة بل ذهب كثير من أهل العلم أن من قرأ بها في الصلاة لا يصلى وراءه كالإمام مالك ذهب إلى علم قال أنه لا يجوز الصلاة وراء من يقرأ بالقراءة الشازة بل ذهب ابن أبي داود أنه أنه أن عليه الإعادة إن قرأ بها إن صلى بها عليه الإعادة حكم الاحتجاج بالقراءة الشازة في الأحكام, في الأحكام الشرعية أيضا اختلف أهل العلم في ذلك على قوله القول الأول لا يجوز الاحتجاج بالقراءة الشازة في الآن يعني لا يجوز أن نستدل بها على حكم شرعي لأنه روي أنه قرآن قالوا أن فلما بطل أنه قرآن قيل أنه لا يجوز الاحتجاج به يعني قالوا أنه هذا لم يثبت أنه قرآن فلا يجوز الاحتجاج به القول الثاني ذهب فريق قليل لا يذكر أنه يجوز الاحتجاج به ومنهم أبو حنيفة. أبو حنيفة يستدل بالقراءة الشازة في بعض مسائل الفقه كما سيأتي ونقل العيني محمود بدر الدين العيني في شرحه على البخاري عمدة القاري نقل في هذا الكتاب عن القاضي عياض عدم الاحتجاج بالقراءة الشازة قال القاضي عياض وهو قول الجمهور وهو قول الجمهور قال أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشازة لا يجوز الاحتجاج بها وكذلك قال الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى القراءة الشازة لا يجوز الاحتجاج بها خذ مثال اختلف أهل العلم فيه بسبب القراءة الشازة وهو صيام كفارة اليمين لو أن إنسان عليه كفارة يمين هل يشترط في صيام الأيام الثلاثة التتابع أم لا يشترط جمهور أهل العلم قالوا لا يشترط لو أن إنسان صام مثلا الثلاثاء والأربعاء ثم أفطر وفي الأسبوع الذي بعد ذلك أكمل اليوم الثالث. الجمهور يقولون أنه الكفارة صحيحه والصيام صحيح لأنه لا يشترط التتابع. لأن الله عز وجل يقول فكفارته ااا الله عز وجل يقول صيام سلاسة أيام ولم يحدد ولم يحدد. أبو حنيفه ذهب إلى وجوب التتابع. ما الدليل؟ استدل أبو حنيفه على ذلك بالقراءة الشاذة. التي تقول فصيام ثلاثه أيام متتابعات لفظ متتابعات قراءة شازة استدل بها أبو حنيفة على وجوب التتابع على وجوب التتابع والمختار ما عليه الجمهور قال القاضي عياض اختلف أصحاب الأصول في القراءة الشازة في القراءة الشازة هل هي حجة أم لا, هل هي حجة أم لا فذهب الشافعي إلى عدم الاحتجاج بها وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال ابن حزم واختار ابن حزم أنه لا يجوز وغيره من أهل العلم أنه لا يجوز الاحتجاج بالقراءة الشازة يبقى الآن نحن الآن نتحدث عن القرآن أنه هو الدليل الأول من الأدلة الشرعية قلنا تعريف وأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المبدؤ بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس ثم تحدثنا عن خصائص القرآن قلنا أنه من خصائص القرآن أنه كلام الله أنه معجز أنه معجز أنه محفوظ من الزيادة والنقصان ومن طرق التبديل عليه ثم بعد ذلك تحدثنا عن القراءة الشازة والقراءة المتواترة وعرفنا القراءة المتواترة أنه لا بد أن يتوفر فيها ثلاث شروط وهي صحة السند موافقة الرسم العثماني أن توافق وجها من وجوه اللغة وقلنا أنه إذا فقدت شرط من هذه الشروط تسمى قراءة شاذة ثم تحدثنا بعد ذلك عن حكم الصلاة بالقراءة الشازة وقلنا أن الجمهور بل نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر أنه لا يجوز القراءة بها في الصلاة وقلنا أن مالك قال لا يصلى وراء من صلى بالقراءة الشازة وقال ابن, وقال ابن أبي داود يعيد الصلاة ثم بعد ذلك تحدثنا عن الاحتجاج بالقراءة الشازة في الأدلة الشرعية هل يستدل بها في الأدلة الشرعية؟ جمهور أهل العلم يقولون أنه لا يحتج بها على الأدل في الأدلة الشرعية ثم بعد ذلك المحكم والمتشابه في القرآن تعريف المحكم والمتشابه تعريف المحكم والمتشابه أولا تعريف المحكم والمتشابه ثم بعد ذلك نتحدث عن المحكم والمتشابه في القرآن ثم بعد ذلك هل يمكن إدراك المتشابه هل يمكن أن نعرف المتشابه اولا المحكم معناه لغة المتقن يقال أحكمت الشيء إحكاما إذا أتقنته يقال أحكمت الكتابة يعني أتقنت الكتابة أما المتشابه فهو الملتبس بغيره مأخوذ من الشبه بفتح الشين يعني المحكم هو المتقن والمتشابه الملتبس بغيره المحكم والمتشابه في الاصطلاح اختلف أهل العلم في تعريف المحكم والمتشابه على أقوال كثيرة من أشهرها أن المحكم من القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأصر الله عز وجل بعلمه دون خلقه مثل قيام الساعة وخروج جوج ومأجوج العلماء نقول نحن عرفنا أولا المحكم والمتشابه في اللغة فقلنا المحكم مأخوذ من الإتقان يقال أحكم الشيء يعني أتقنه والمتشابه مأخوذ من الملت معناء الملتبس بغيره ملتَبَس مشتبه بغير ملتَبَس بغير هذا التعريف في اللغة. أما المحكم والمتشابه في الاصطلاح عند علماء الأصول اختلَفوا فيه على أخوال كثيرة. من أشهرها أقوال الأول جملة من الأقوال نذكر بعدها القول الأول أن المحكم من القرآن ما عرف معنا وعرف تفسير هذا هو المحكم والمتشابه ما لم ما ما لم نستطع أن نعرف معنا ولا نعرف المراد به ك. قيام الساعة متى قيام الساعة لا نعرف خروج أزواج وما أجوج متى لا نعرف فهذا هو المتشابه القول الأول في تعريف المحكم والمتشابه القول الثاني أن المحكمات هي آيات الحلال والحرام والأحكام والفرائد والمتشابه هي آيات الأمثال قالوا أن المحكم هي آيات الأحكام والفرائد محكمة والمتشابه آيات الأمثال التي لا نعرف المراد بها القول الثالث أن المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ وسمى أقوال أخرى لكن أقوى الأقوال أو أشهر الأقوال هو القول الأول القول الأول الذي اختاره كثير من أهل العلم ومعناه أن المحكم ما عرف معناه عرف تفسيره عرف المراد به هذا هو المحكم والمتشابه ما لم نعرف تفسيره مثل ماذا مثل خروج الساعة قيام الساعه متى هي خروج جوج ومأجوج ايات تحدثت عن الساعه ولكن لا نعرف هذا هو المتشابه. قال أبو جعفر الطبر في تفسيره هذا أشبه بتأويل القرآن. يعني الطبر اختار هذا القول. وقال القرطبي هذا أحسن ما قيل في المتشابه. وقال الشنقيطي في المذكرة عن هذا القول على هذا القول أكثر أهل العلم. يبقى المراد بالمحكم والمتشابه في القرآن أن المحكم ما عرفه. المراد به ما عرف تفسيره عرفنا تفسيره اما المتشابه ما لم نعرف ما الذي لم نعرف تفسيره ولا ولم نعرف المراد به كموعد قيام الساعه كموعد خروج اجوج وماجوج الشنقيط رحمه الله في المذكرة اثار سؤال استشكال قال ان قيل إن المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه فما الحكمة في خطاف بالخلق بما لا يفهمونه يعني أنتم قلتم أن القول الصحيح في تعريف المتشابه ما استأثر الله بعلمه ما استأثر الله بعلمه طب إذن إن كان ما استأثر الله بعلمه المتشابه فلماذا يخاطبنا الله عز وجل بما لا نفهم وبما لا نستطيع ادراكه؟ ما الفائدة في ذلك أجاب الشنقيطي بأن الله تعالى يمتحن خلقه بما شاء فلا مانع من أن يكلفهم الإيمان بما لا يعلمون معناه امتحانا لهم وابتلاءا لهم ويدل على صحة هذا القول أن الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا فالحكمة من نزول المتشابه اختبار للعبيد فنحن نؤمن أن القبر فيه عذاب ولا ولم نرى عذاب القبر ولو فتحنا القبر لن نجد شيء هذا اختبار وابتلاء نؤمن أن مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينه إلا نزلت عليهم الملائكة أين الملائكة؟ هذا اختبار من الله عز وجل لا نؤمن ولم نرى فكذا فهذا من هذا المحكم والمتشابه في القرآن هل في القرآن محكم ومتشابه؟ اولا الله عز وجل وصف كتابه في مواضع بأنه محكم وفي مواضع أخرى بأنه متشابه وفي كله متشابه وفي مواضع أنه كله محكم وفي مواضع وفي مواضع أنه منه المتشابه ومنه المحكم فوصفه فقال تعالى وصف الله عز وجل وصف كتابه في مواض في مواضع بأنه محكم قال تعالى الفلام رأى كتاب أحكمت آية ثم فصلت من لدن حكيم خبير فوصف القرآن بأنه كله محكم، وفي آيات أخرى وصفه بأنه متشابه. قال تعالى: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها. وصف القرآن بأنه متشابه، وصفه في آية أخرى بأنه محكم، ووصفه في مواضع أخرى من كتابه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات بعضه متشابه وبعضه محكم فالحاصل أن الله عز وجل وصف كتابه مرة بأنه محكم ومرة بأنه متشابه ومرة بأن بعضه محكم وبعضه متشابه وهذا ليس بتعارض حقيقي البت بل هو تعارض ظاهر ظاهره التعارض ولكن في الحقيقة ليس ليس هذا بتعارض ولدفع هذا التعارض نقول أن أهل العلم قالوا أما وصف القرآن بأن كله محكم نعم فهذا فاتصاف القرآن بأنه كله محكم فالمراد بالإحكام هنا الإتقان نعم كل القرآن محكم كل ما في القرآن يتصب بالإتقان والحكمة فهذا كون القرآن موصوف بأنه محكم يعني كل القرآن متقن متقن في ألفاظه، متقن في معانيه، متقن في أحكامه، متقن في أخباره، فهو غاية في الإتقان، غاية في الفصاحة، غاية في الإعجاز، غاية في الصدق، غاية في كل شيء، فهو متقن في كل شيء. ومعنى كون القرآن متشابه ما معنى كون أنه متشابه؟ أي يشبه بعضه بعض في الإعجاز. فالآية الأولى من سورة الفاتحة تشبه الايه العشرين من سوره البقره في ماذا ال... في في الاتقان تشبهها في الاعجاز تشبهها في الفصاحه تشبهها في البيان الايه العشرين من صورة الرحمن تشبه الايه الثلاثين من المائده وتشبه الايه وتشبه الثالثه من الاعراف وتشبه الايه الثالثه من هود تشبه في ماذا في الاتقان تشبهها في البيان تشبهها في الفصاحة تشبيها في البلاغة تشبيها في وجوه الإعجاز فهذا معنى أن القرآن كله متشابه والقرآن كله محكم كيف هذا؟ محكم كل القرآن محكم يعني متقن ومعنى كون القرآن بعضه متشابه وبعضه محكم سيأتي معنى ذلك في قوله تعالى عند الكلام على عند قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات وأخر متشابهات هل يمكن إدراك علم المتشابه يعني قلنا أن القرآن فيه متشابه وفيه عرفنا قبل ذلك قبل ذل مسألة عرفنا المتشابه وعرفنا المحكم قلنا أن المحكم ما عرف معناه وعرف تأويله والمتشابه ما لم يعرف معنا كقيام الساعة وكخروج أجوش وما فهل من الممكن أن نص يستطيع العال معرفة المتشابه اختلف أهل العلم في ذلك على قولين القول الأول أن المتشابه لا يمكن إدراكه ولا يعلم تأويله إلا الله وهو اختيار الجمهور ونقل هذا القول عن الجمهور المرداوي والشوكاني أيضا واستدل على ذلك بقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله قالوا بوجوب الوقوف هنا ثم قالوا نستأنف والراسخون في العلم يقولون آمنا به آمنا به كل من عند ربنا فوجه الدلالة قالوا أن الوقف الصحيح على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والواو في قوله تعالى والراسخون في العلم للابتداء والاستئناف وأن الأمر وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله ولا يعلم ولا يعلم غير ولا يعلم ذلك إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا آمننا بهذا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 يجب الوقوف هنا الجمهور يقولون يجب الوقوف هنا عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله نقف وجوبا هنا والواو والرسخون في العلم نبدأ بها الاستئناف. والرسخون في العلم يقولون آمنا يقولون آمنا أنه لا يعلم تأويله إلا, إيه إلا الله ولذلك يقول شيخ الإسلام نتيمية وجمهور سلف الأمة وخل وجمهور السلف والخلف على أن الوقف على قوله تعالى وما يعلم وما يعلم تأويله إلا الله وهذا هو المقصور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وعن غيرهم كذلك، بشيخ الإسلام بينقل قول الجمهور على وجوب الوقوف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله نقف لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله والراسخون في العلم يقولون يقولون آمنا آمنا بذلك آمنا بما تقدم في الآيات قال الزركشي رحمه الله تعالى والمختار الوقف على إلا الله والرأي إلا الله ثم نستأنف والراسخون في العلم قال الشوكاني والقول والوقف يقول الشوكاني والوقف على قوله إلا الله متعين يعني يتعين الوقوف هنا ويقول ويكون قوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم مبتدا نبدأ به نبدأ به يقول ولا يصح القول بأن الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم يعني لو وقفنا عند قوله تعالى عند في الايه الله عز وجل يقول يقول وما يعلم تاويله الجمهور يقولون وما يعلم تأوي له الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا خالف في ذلك بعض اهل العلم وقالوا وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم والراسخون في العلم فأدخل الراسخون في العلم في معرفة المتشابه في معرفة المتشابه والقول الأول هو اختيار جمهور، قال الزركشي والقول وهذا القول أصح عندنا لأنه قول الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابي بن كعب واختيار أبي عبيد والأصمعي وأحمد ويحيا وبه نقول وبه نقول قول الكلام للزركشي وقال أيضا المختار الوقف على إلا الله ثم ذكر أنه قول الجمهور يبقى مسألة المحكم والمتشابه المحكم والإيه والمتشابه قلنا أن معنى المحكم في اللغة احكم الشيء عن أتقنه والمتشابه الملتبس بغيره ملتبس بغيره أما في الاصطلاع عند علماء الأصول اختلفوا في تعريف المحكم والمتشابه على أقوال كثيرة ذكرها القرطبي وغيره والطبري وغيرها وغير وغيرهما أشهر الأقوال أن والذي عليه الجمهور أن المحكم ما عرف معناه وعرف تفسيره وعرف تأويله وأن المتشابه ما لم يعرف ما لم نعرف تفسيره مثل موعد قيام الساعة هذا قول الجمهور طيب ما دام أننا لا نعرف معنا لماذا كلفنا الله به خاطبنا الله به لماذا خاطبنا الله به؟ قلنا كما قال الشنقيطي أن هذا من باب الاختبار والابتلاء اختبار من الله عز وجل ثم بعد ذلك قلنا أن الله عز وجل وصف القرآن في آيات بأنه كله محكم بأن كله محكم وبأن كله متشابه وبأن منه أحيانا يقول بعضهم محكم وبعضهم متشابه وقلنا أن لا تعارض بين هذه الأمور فكون القرآن كله محكم يعني محكم كله متقن ومعنى متشابه كل القرآن متشابه أيش يشبه بعضه بعض في الإعجاز ثم بعد ذلك قلنا هل يستطيع من الممكن إدراك المتشابه قلنا الجمهور يقولون لا واستدلوا بالوقوف عند قوله تعالى إلا الله في آيات, في آيات صورة آل عمران المسألة الأخيرة في هذا المبحث في الدليل الأول الذي هو القرآن أنواع الأحكام التي جاء بها القرآن وهي سلاسة الأحكام التي جاء بها القرآن سلاسة الأول أحكام اعتقادية تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله عز وجل واعتقاده في الملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر ويوم والإيمان بيوم القيامة والإيمان بالملائكة هذه تسمى أحكام اعتقادية قولي تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه مربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه تسمى أحكام اعتقادية قل هو الله أحد الله الصمد احكام اعتقادية ايات تتحدث عن الملائكة آيات تتحدث عن القدر هذه تسمى أحكام اعتقادية فالنوع الأول من أحكام القرآن أحكام اعتقادية النوع الثاني أحكام خلقية تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل وأن, يتحلى وأن يتخلى به عن الرزائل عن الرذائل كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن العدل والإحسان والله عز وجل يقول في آيات كثيرة يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصدق إن الله لا يحب الخائنين التشنيع على الخيانة آيات كثيرة في الأخلاق النوع الثالث من الأحكام أحكام عملية التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقول وتصرفات وبيوع وغير ذلك فهذا وهذا هو المقصود به في أصول الفقه والأحكام العملية تنقسم إلى قسمين أحكام عبادات كالصيام والصلاة والزكاة والحج أحكام معاملات وهو ما يطلق على ما دون على ما دون العبادات أو أو ما يطلق على ما سوى العبادات كالبيوع والإجارة والبيوع والإيجار وغير ذلك فهذه تسمى أحكام معاملات إذا نلخص نقول الأحكام الواردة في القرآن على ثلاثة أقسام. القسم أو على ثلاثة أنواع النوع الأول أحكام اعتقادية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وصفات الله وأسمائه النوع الأول النوع الثاني أحكام خلقيه الحص على التخلق بفضائل الأخلاق بمحاسس الأخلاق النوع الثالث احكام عملية وتنقسم إلى عبادات وإلى معاملة هذه الأحكام الواردة في القرآن نلخص أهم المسائل التي تكلمنا عنها في الدليل الأول تكلمنا اولا عن تعريف القرآن هو كلام الله المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المبدوء بالفاتحة المختوم بصورة الناس ثم تحدثنا بعد ذلك عن خصائص القرآن قلنا أن القرآن له خصائص من خص نقول الصوب نقول من خصائص القرآن لأننا يعصر علينا أن نسكت من مميزات القرآن لا بل نستطيع أن نقول كلمة جميع أن كل شيء في القرآن ان وجد في غيري فلا مثيل له يعني ان الله عز وجل في القرآن فيه أساليب معينة فلا القرآن فيه اخبار فهو القرآن فيه إعجاز القرآن فيه كذا فلا نستطيع أن نحد خصائص القرآن ولكن نقول من خصائص القرآن أنه كلام الله أنه معجز أنه محفوظ من الزيادة والنقصان، محفوظ من التبديل. إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك تكلمنا عن هل في القرآن لفظ غير عربي؟ قلنا أن الشافعي وغير من أهل العلم قالوا أن القرآن لا يوجد في في القرآن الفاظ غير عربية. واستدلوا على ذلك بأيات كثيرة منها إننا نحن نزلنا منها كقوله تعالى، كقوله تعالى لا إله إلا الله. صورة يوسف إن أنزلناه قرآنا عربيا إن أنزلناه قرآنا عربيا وإلى غير ذلك من الآيات ثم بعد ذلك تكلمنا عن القراءه الشازة والقراء المتواتره وعرفنا القراءه الشازة والقراءة المتواتره وقلنا أنه لا يجوز الصلاه بالقراءه الشازة بل نقل ابن البر الإجماع على ذلك. ثم بعد ذلك قلنا أن الجمهور لا يحتجون بالقراءة الشازة في الأدلة الشرعية. ثم بعد ذلك تكلمنا عن المحكم المتشابه وقلنا أن القرآن فيه محكم ووصف بأنه متشابه ووصف أنه محكم ووصف أنه منه محكم ومنه متشابه ووجه ووجهنا هذه الأقوال ثم بعد ذلك تكلمنا على الأحكام الوردة في القرآن وقلنا أنها أحكام اعتقادية أحكام عملية أخلاق وفضائل هذه الأحكام الوردة في القرآن ونختم ببعض الأسئلة على هذا الدرس فنقول السؤال الأول عر ما المراد بالقرآن؟ عرف القرآن ما هو القرآن السؤال الثاني اذكر بعض خصائص القرآن السؤال الثالث هل يجوز الصلاة بالقراءة الشازة السؤال الرابع ما حكم الاحتجاج بالقراءة الشازة يعني هناك مسألة فقهية توجد قراءة شازة تؤيد هذه المسألة هل يجوز احتجاج اللي احتجاج بالقراءة تكلم عن الأحكام الواردة في القرآن أو أقس او أنواع الأحكام الواردة في القرآن وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.